ذلك ومن عاقب الاسم ما روكب به ثم بني عليه لينصرنه الله ذلك ومن عاقب الاسم ما روكب به ثم بني عليه <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ